الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ثُمَّ عَدْلَ بَيْنَ تَاوَعَ مَرَسَلُونَ قَالُوا إِنَّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ وَسَبِّحْ وَلَمَّا أنزلنا من السَّمَاءِ مَاءً من فَأَخْرَجْنَا ما بينناه للناس في الكتاب من ما Love me, love me. صاروا وما كانوا قوم صروا الا على نجم a uh -huh. nom la na o iè si wa na si ففعله لا عذاب ولا هم ينظرون. إِلَى وَإِنَّ لَكُمْ Right here. الذين كنت تجري في البق عربنا يا به الأرض ضغم ارِ فِرَاقَ <تصفيق> الوَقْتِ بَقَا بِالمُصَفِّ si آمنوا أشد nu أم <تصفيق> إذ تبر وان الذين تتبعوا من الذي si <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كذلك يريهم الله أغمالهم خسرات عليهم خیلی mm -hmm. و <تصفيق> <تصفيق>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 ومثل الذين سفوا كمثل الذي ينقف بما ما What? Yeah. Yeah. home. <laughs> و Mhm, why no will. لا إذا ما يقولون في و فما أظهرهم من النار، فما أظهرهم من النار. ذلك بأن ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحسب ك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين ختلفوا في الكتاب لا يشككون. home. <laughs>